بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وذنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم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 انهم لصالح الجحيم وما يقال هذا الذي كنت تن به تكذبون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 تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مقتوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَاءِ لَضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَوْمَ الكفار ما كانوا يفعلون